Thank you. لكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وَاتَّقُوا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ الله كان عليكم رقيبا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 لم يتوانى اعداءه وخصومه من الكيد به محاولين اطفاء نور الله جل وعلا يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا أن يتم نورهم ولو كره الكافر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليضيره على الدين كله ولو كره المشرك فقد تمانا أعداء الإسلام وخصوص على هذا الدين الحنيف دين رب العالمين الذي الذي اقتضاه للبشرية ورضيه لنا دينا وراد عداء الإسلام أن ينالوا من هذا الدين فتوجهت أبصارهم نحو كتاب رب العالمين لعلهم يجدون مطعنا ينفذون منه الى ما يريدون ولكن بانقلب البصر خاسئاً وهو حسير فوجهوا سهامهم إلى سنة النبي الأبي أليك أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهالهم وأزعجهم وأدهشهم ما راوه من جهود مضطيه قام بها سلفنا الصالح للمحافظه على هذا التراث العظيم فرجعوا مره اخرى يجرون اثيال الخيبه والندامه والعرب إننا لا نبالغ عندما نقول إن أمة الإسلام تواجه مع مطلع كل شمس غزوا فكريا منظما وجيوشا من الأفكار الهدامة التي تريد أن تطوق المسلمين. وعطى لما أليس أعداؤهم من النيل به عن طريق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا مخلصا يخلصون منه كانوا وهم التشكيب في هذا الدين. عن طريق الطعن في بعض الآيات بزعم أنها تخالف العقل وعن طريق التشكيك في بعض الأحاديث بزعم أنها تخالف العقل ونقط قام على هذه الشكوك وهذه الشبهات. مؤسسات غربية عملت شاهدة على ترويج هذه الشبهات في بلاد المسلمين. لقد أنشأ المستشرقون المعاهد والكليات ومراكز البحوث أنشأوها خصيصاً. لدراسة الإسلام وراءه، وأنفقوا على ذلك مليارات، فمنذ ما يزيد على مئة وخمسين سنة قصد المستشرقون أكثر من ستين ألف كتاب. هذه القط تتكلم عن الإسلام والمسلمين، وجعل لها عناوين براطة ينخدع القارئ إذا قرأ هذا العنوان ليقرأ ما بين دفتين وكان على رأسها هؤلاء. المستشرق قلت هذا المستشرق اليهودي والدزاع هذا المستشرق الذي يعتبر اول طاعن في سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي عمل بعد ذلك استاذا جامعيا في جامعه بودابست وكان اول يهودي يعين فيها كرسات الف كتابا يطعم في الاسلام عن طريقه وهو كتاب العقيده والشريعه في الاسلام ثم دلى هذا الرجل مستشرقون اخرون تمالؤوا على هذا الدين والفوا كتبا كثيرة كتاب المذهب المحمدي وكتاب الطريق الى الاسلام وغيرها من الكتب والمستشرقون أخوة احبه هم من النظر أخذوا على آتتهم دواسة التراث الإسلامي والشرقي فهم يدرسون كتاب الله عز وجل أكثر مما يدرسه بعض المسلمين كما يعرفون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير مما يعرفه كثير من المسلمين حتى انهم ألفوا مصنفا عظيما يساعدهم في طعنهم في سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المؤلف والمعجم المفحص لالفاظ الحديث النبوي وظل هذا المعجم بلغتهم لا يطلع عليه أحد حتى شاء الله عز وجل أن يقع في أيدي بعض المسلمين فقام بترجمته وانتفع به علماء الحديث وطلابه ويكفي حتى تعرف قيمة هذا الكتاب أن أربعين من علماء الاستشراق تتابع على تأليف على الجانب الآخر ومع ذيوعي المبادئ الثلاثة الصهيونية عن طريق الاستعمار الفرنسي وهي مبدأ الحرية والمساواه والعدم وهي كما تسمعون. كلمات براقة، كلمات لا يختلف عليها اثنان، ولكن عندما تنظر في فحولها، تعلم ما أراده يقود الصهاينة، فالحرية التي نادوا إليها هي حرية الإنسان. ان اي رابط او قيد فلا دين يربط ولا اخلاق تقيد بل الانسان حر يفعل ما يشاء يعيشك البليغ بلا دين ولا عقيده واما المساواه فقصدوا بها أن يتساوى الجنس البشري، غط النظر عن الديانات والملل والعقائد. فلا فرق بين مسلم ويهودي ونصراني ومجوسي وبوذي، فالكل أخوة في الإنسانية، وهم يربون من وراء ذلك إلى قيادة العالم. يقول احد مفكريهم ما دام هناك دين يدين به الناس سيظل التمييز بين اليهودي وغيره وسيظل تمييزا مجحفا باليهود فاذا تساوى الناس في الانسانيه وزاد الدين فعقل اليهودي كعقل غيره من البشر ومن ثم فلا تمييز إذن ولا اجحاف وعندئذ تقوم دوله اليهود هذه المبادئ الثلاثة التي كانت مع الاستعمار الفرنسي زادت في بلاد المسلمين، ومع جهود المستشرقين، صار هناك رجال وأفراد لهم في بلاد المسلمين، وذلك عن طريق البعثات التي جعل المستعمر لبعض المثقفين. فأنت تعجب عندما تسمع أن أجبعا عربيا ينال شهادة في الأدب من جامعات فرنسية وتعجب كذلك عندما تسمع أن شيخ للأخر في يوم من الأيام تلقى تعليم في هذه الجامعة النور مدرسه الفكري الذي غزى بيه المستعمرون بلاد المسلمين ومن ثم انشئت مدرسه في بلاد المسلمين تعرف بالمدرسه العقلانيه ويقال لها في بعض البلدان العربيه المدرسة الحداثية وهذا الفكر العقلاني او الحداثي ليس خدعا من الفكر الانساني فقد وجد ذلك منذ قديم السماء في الفلسفه الاغريقيه ومثله سقراط وارسطو ثم بعد ذلك انتشر هذا الفكر على ايدي المعتزله الذين قدسوا العقل ورفعوهم فوق النقل فهؤلاء الافراخ والاديان لهم سلف خبيث فهم ابناء الاعتزال أو تلاميذ الاستشراق والاسلام اخوه الاحبه لا يلغي العقل بل ان الاسلام يرفع العقل مكانا عليا فانك اذا نظرت في كتاب الله عز وجل رايت مدح العقل في مواضع كثيره من كتاب الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يدعو الناس الى الايمان به ثم إنه سبحانه وتعالى يقدم الادله العقليه على الادله النقليه يقول الله تبارك وتعالى لو كان فيهما الهه إلا الله لفسدته من دون الله آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت ويؤمن الله تبارك وتعالى عند هذه الآلهة لو كانت موجودة مع الله عز وجل لذهب كل إله بما خلق ما اتخذ من ولد ما اتخذ الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله إذن لا يفتل اله بما خلق ولا على بعضهم على بر بعض فيمين الله عز وجل فساد هذا الاعتقاد عند المشركين الذين عبدوا معه العقل، ولذلك إذا فقد الإنسان عقله سقط عنه التكليف، ولأجل ذلك أيضا رفع القلم عن الصبي حتى يتعلم، لأنه لم ينضج عقله بعد، وعن المجنون حتى يفيق. وعن النائم حتى يستيقظ بل ان الله تبارك وتعالى ميز الانسان وكرمه بالعقل ورفعه فاغتال الحيوانات بهذا العقل الاسلام فتح المجال للاجتهاد والاجتهاد لا يكون الا بالعقل عن طريق التدبر والتفكر والاستنباط والتامل ولكن هذا الاجتهاد مشروط بشروط ومقيد بقيود ولذلك ايضا جعل العلماء رحمه الله في العقل بيته كامله لو ان رجلا ضرب العصر فاذهب عقله كانت عليه ديئه كامله وعلى الجانب الاخر لما الله تبارك وتعالى الذين لا يعملون عقلهم ان شر الدواب عند الله الصم الحكم الذين لا يعقلون لم أعد إليكم يا بني آذم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مغبين وأن يعبدوا هذا صراط مستقيم ونقد أضل منكم جمنا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون والآيات في ذلك كثير لكن ينبغي أن نعلم أن العقل البشري له طاقة محدودة ومن ثم فهو لا يستطيع ان يتوقف عند كل شيء حتى يمره من قناه العقل فالعقلانيون يتفقون جميعا على اختلاف الاتجاهات، سواء كانت اتجاهات سياسيه او شبعية او اجتماعية على ان العقل ينبغي ان يفسر كل شيء في الوجود او ان كل شيء في الوجود لا بد ان يمر من قناه العقل كليا او جزئيا فالذين لا ينكرونها كلها يؤمنون بالاحاديث المتواتره العمليه فقط وبعضهم يؤمنون بالمتواترة كلها ولا يؤمن باحاديث الاحد انما يوافق العقل ثم انهم يتوسعون في تفسير كتاب الله عز وجل بزعمهم يقولون لا بد أن نخضع كتاب الله عز وجل لما يجد من مستحدثات في هذا العصر حتى وان خالف هذا التفسير الذي ياتون به ما نقل عن السلف والخلف ولذلك تجد تأويلا للملائكة والجن والشياطين والسعر والطير الابابي يؤولها كل ذلك لا يؤمنون بهذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل في كتابه كذلك يميلون ميلا شديدا إلى تضييق نطاق الغيبيات فكل شيء غيبي ينكرون ابتداء إن إذا وافقوا لهم ولذلك ينكرون عذاب الطبيح وينكرون معراج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ينكرون المعجزات النبوية كلها هؤلاء العقلانيون لا يؤمنون كذلك من فالإجماع عندهم ليس معتبرا فاذا أجمع ائمه الاسلام سلفا وخلفا على مساء فلهم ان ينقضوها بعقولهم هذه معالم هذه المدرسه او ابرز معالم هذه المدرسه المدرسه العقليه التي روج لها المستشرقون بصفة عامة، واليهود بصفة خاصة عن طريق إقامة المؤسسات التي تخدم الصهيونية العالمية، كنادي الروتاري واليونز وأنها مؤسسات ماسونية. يجندون فيها عيلة القوم ليقص وسموهم بعد ذلك في المجتمع. أنت تسمع عن جمال الدين الأفغاني. هذا الرجل أصله إيراني، فهو إيراني المنشأ والمنخب وتربى في احضان غاضباً، ومع ذلك صار عند الطيبين من المسلمين. باعث الشرق لا يسمونه هذا رائد من رواد هذه المدرسه العقلانيه وتلميذ محمد عبد ثم طه حسين وغيرهم من رواد هذه المدرسه الذين يخضعون النصوص الشرعيه لعقولهم أقل ما يقال فيها إنها مقول غيبود انظر ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى. وتسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولا أوديته من العلم إلا قليلا العقل الإنساني لا يمكن ان يصل الى مائية الروح فلذلك صرفه الله تبارك وتعالى عن ذلك وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدك فيقول من خلق كذب حتى يقول من خلق الله فمن جاءه شيء من ذلك فلينتهي وليقل امنت بالله كان عقل الانسان محدود فينبغي ان يقف المرء عند حدود عقله ولا يتعدى ذلك الى ما لا يليق به اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أخوة الأحذة فلا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غي يوحى أوحاه الله تبارك وتعالى إليه والسنة كما يقول علماء الأصول المصدر الثاني من مصادر التشريع وصليح أن يقال إن القرآن والسنة صنوان لا يفترقان لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشرح كتاب الله عز وجل وتفسره وتبين مجمله وتوضح مشكله أنت أمرت في كتاب الله عز وجل بإقامة الصلاة وإيجاء الزجاب ولكن لا تجد في كتاب الله عز وجل كيف تصلي ولا كيف تسلي وكذلك فرض الله عز وجل الحج على عباده لكن تفاصيل ذلك تجدها في سنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد حفظ الله تبارك وتعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما حفظ كتابه لأنهما معا هما الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له نحافظ اصحاب المدرسة العقليه أو الحداسيون الجدد انكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يردد هذه الأفكار وهو لا يتدبرها ولا يعي ما فيها من خطور وبعضهم خبيث هدم الدين والنتيجة واحدة بإنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا جاء بعض إمره بإنكاره لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن عوام الناس لن يقبلوا ولن يسمعوا منه فماذا يفعلون يتوجهون إلى أصحي بالسنه على الإطلاق اتفق المسلمون سلفا وخلفا على ان اصح كتاب على وجه الارض بعد كتاب الله عز وجل هو صحيح الامام البخاري فاذا اسقط احدهم هيبه الصحيح عند الناس سهل عليه بعد ذلك ان يطعنا في سائر كتب السنن عندنا كتب في السنن كثيره عندنا سنن الترمذي ابي داود، سنن النسائي ابن ماجه عندنا مسند امام علمك عندنا الدارمي عندنا موطا مالك كتب كثير لكن ما على الاطلاق هو صحيح الامام بخير ولذلك لا تعجب حينما تجد بين الحين والحين ما يطفو من زبد في حياه المسلمين أو ما يزقوم الأنوفا من عفن ونتا ونتا العقلانيين لا تعجب لأنهم إما جُهَان وإما مغرِضون يريدون استغاثة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي تشريع للأمة. فاذا سقطت السنه لم يبق للناس تشريع واحتاج الناس الى تشريع بعضهم بعضا هذه هي الخطه التي خطا المستشرقون ونفذها بعض المسلمين ان كان المستشرقون فعلوا ما فعلوا مناصحه للدين ومناوءه للمنه فهم معذورون لانهم لم يعلموا ما علمه ابناء المسلمين لكن ان ياتي رجل يرتدي زي العلماء ثم يطعن في صحيح البخاري ويقول انه مسخر فهذا ينبغي أن يؤخذ على يديه وعلى أيديه من يعامله ويساعده أن يخرج علينا مذيع في التلفاز بيعطى عن عذاب القبر وهو لا يدري كيف يتوطى فهذه مصيبة ليس بعدها مصيبة لكن إذا علمت السبب زال العجب المسلمون الان عندهم من الوقت ما يعيدون التفكير في تراثهم وبداية التي تربّم عليها هذه الشبه التي يثيرها ملاذ شبه قديمة قديمة قديمة وأجاب عليها علماؤنا ولا تحتاج منا إلا أن ننظر في هذه الملفات. او نسمع هذه الاشرط حتى يزين النبس عن الاشياء لكن الوضع من ذلك هو اشغال المسلمين عن قضاياهم الام لماذا في هذه الالقات يخرج هؤلاء الجمال والصفاء بهذه الافكار في بلاد المسلمين ايها الهوة الاهبة هذه هي المدرسة العقذانية، وهذا هو تاريخها الأسود. هذه هي رؤى وهذه هي أسباب نشأتها. فإذا علمتها يا عبد الله، ضحّر أولئك، فإنهم لا يريدون للإسلام والمسلمين إلا الشر. ومن أراد أن يقف على ردود علمائي. على مثل هذه التفاهات وليست الشكهات فلنؤلفات بحق الله عز وجل بالمئات أقول قول هذا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج الله ملغف لنا ذنوبنا وإصرحنا في أمرنا وثبت اقدامنا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومدعنا بأسمعنا وابصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارس منا واجعل صرنا على ظلمنا وانصرنا على من عادانا الله أغفر لنا ما قدمنا وما أصرنا وما أصررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا أنت تقدم وأنت أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير الله محفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. الله محفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. الله محفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. الله محق انتماء المسلمين. الله محق انتماء المسلمين. الله محق انتماء المسلمين. الله ألف بين قلوبهم اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا